الاول موافق عليه على الساده الاقتراح الثاني موافق عليه الشئ ولا لا ولا يعمل تغيير عن الدائن عن الدائن انت من وقت هتبت اعمل كده شايف اه انا عموما اللي انا شايفه اسمه ااا الاقتراح الاول طبعا كويس خويت، كويس طبعا الثاني الثاني كويس برضه ده ده حاجة. يعني ده الثاني ده اقتراح جامد هو التالت يعني اسمه الثاني جاي في الموضوع بس عندنا الموضوع بناخد الأول او الثاني انا انا لو انا طالب هقول كده بتكلم عن الاقتراح الثاني فيه حاجة لازم ناخد بالنا منها في من التعديل عمرو هو حابين وفي النهار الثاني محبوظ الدرنة بعد عدة رطول بحيث اندلها خمس ديام يعني من الضغط وعداتها بشريك من الضغط من خمس سبع عضوش تتفر وعداتها بشريك حوالي خمس ديام ومعدتش اخيات درنة بتخطر وكيانا كده تتفرش كده كده مش كده تتفرش كده هو عدمه يوينه إن الله بغضنا هو كل الجذابات عنه يوم الجذابات تخرج إما وزده يوم نص إما وزده هو يعني يعني إما اللي يحط على البطن على نص بعدها يقول ذكر البطن على نص لأنه ده يوم نص عشان لكنه عيد بعد ما ترى هذا. إنتم هل انتو خلالينكم بالاضطراح الثاني الكديمكة البصوليش يبقى قبل كده ولا سنش هتفرق الثاني ايه الثاني ايه اللي انا شاكم ايه الكديمكة من البلحانة البطنة مخج يعني مبارسا شوية فبتوحطاقش في الحاجة الكديمكة البصوليشي ما بيبقاش ايه كده وبعد كده احنا دارم بدا في مدينة أنا صراحة كذا، إنها يعني هي مش تفرق كتير، الخبرك الجلد كده هو داخل في العين، الجلد داخل في العين. في فكرة، مع عموماً أنا شايف راح الأول طبعاً وايد يريدون طالعين وتصبح يروحوا. الراحل الراحل الثاني هو اللي يليه، إنت طبعاً ما نقوله بالصورة، اللي بده يعيش كذا. ومحبا على ذلك بأجل يعجل بأجل جديد قمت بموتين بديك تبينا أنا الألوك رائي قلت رائي قلت رائي تقول بي معاك وراء من الضفادي قلت بي معاك وراء من الضفادي أنا, أنا رائي هذا ما شاء الله في حد مش بيرح حتى هنا، البوتك إنسان، البوتك بس؟ هو دلوقتي الورقان فيها ثلاث ااا عمداء طولك افراح أول على على هذا بالعمق اللي هو اللي هو اللي, اللي هو ما تعرف صراحة تو افراح أول اللي هو تاني اللي هو حياة حياة بعدي العين والثاني كده وما كمل، ماشي. يبدا انا بالراي ان الاقتراح الاول ده اهم اقتراح هو ده افضل بالنسبه لي اكتب جواك ثلاثه الكلام ده واضح ولا ايه ماشي في هناك تشكيك في النقاش ده بصوا كده ماشي اخر الصراحه عندي الثاني اكتب جوا واحد والموت هو ثلاثه اكتب اثنين بالتمام كده الله كده غلطان اديني يا جماعه الموضوع ده عشان ان شاء الله لما ان شاء الله ندخل على التوت طالب السنه الجاي دي بقى بنتكلم بس الدرجات اللي خدها كل اقتراح يعني مثلا ايه مثلا اقتراح مثلا الاول ده دخل على حاجه خالص انا مش عارف يعني طب مش هجي اش عايز ايه ابدا اتكلم في اللي بعديه بعد عقبال يعني فاهمي هو ده الموضوع ودي بيجمعها ضفه يعني في المتاخير فهو بات بات يعني اللي, اللي ما, ما عماش بوتينج يعني اعجب معا اللي ما عماش بوتينج خالص دي الصعيب كله ده طب ان شاء الله عمدوات ان شاء الله خلال عمدوات معايا وحبا ازدعوه على علمات عمدوات بالرواب بس هو عمدوات عظامه هيكون مامي فانت بقى ايه يعني يبدل كمدر حالة بدأت باضية دي يبدل الفرقات البنزية. ممكن قوي بالكورنية بتاخد من الموجة مفيش مشكلة بس في شرفين الشرط الاول لازم يكون سن تعاهل طيب عشان الاهل يوافقوا، وقته ما الناس مش هتوافق يعني متينك تقول لي ايه ده انا بويا مات ولا بويا مات هناخد بتاع التعليم دي فاقول لك لا. صراحة يبقى لازم بالدولة تعمل دوعية تكتب والتوعية والناس بتتكلم على المنظوح عيد مثلا سنة سنة على الآن التوعية وسالة إعلام والعلماء يتكلم وده كافر تتكلم والشيوخ تتكلم والحظ الرأي تتكلم لحتى ما الناس تشعر والله يعني دي حاجة ممكن تبدأ في جداد حتى ناس الميت مثلا ممكن دي حاجة فيها خير للبشر عند الناس اللي عندهم كورنة وفدت يعني عندهم مشاكل لما نتفهم هتلاقي اكيد ناس هتوافد والمونات مش هتوافد خلاص اللي وافد وكده بالكورنفين خلاص اللي مش موافد ورحته برجو دعا برهاره ده ايه انت تقول بس انا حدث لك ايه انت عشان انت تقولي لا انا مش مهم الموافقة وكده ده افضل ده بالهادي اعتقد ان انت حرام لا ايه اعتقد انت حرام اعتقد انت حرام انت طبعه 15 انت طبعه 15 تيك طبعا احنا معنا ديفيد فوت يعني تبوصي فيه شوية طبعا واجبنا في الترفيه خيالي شوي يعني في مزح كيرة يعني احنا عملنا ايه بقى ونحن عاملين قبل كده مزح كيرة M C Q ونحن بدنا فاحنا جينا عملنا ايه؟ جبنا M C Q انتهى نفسه بقى M C من المعادلات. MCQ من دبسه MCQ مش عارف منين يعني خلطة كده هو وتعمل هذا الكتاب فالكتاب ده برضو هايبنى كويس. يبقى نوع من الترينين بس سوعة تفتكر بس امتحان هيجي من دبسه الامتحان هيجي مش عارف منين حبيبي MCQ بس الغرف منها ترينينج ليه لو عشنا ان شاء الله وجينا نراجع بيامر الله تعالى واشتا بنراجع راجع انا برضو هرب ابصرا على نقاط معينة في اه الامس بيكيو سواء ديمتون او برد امس بيكيو فلاص نوع على الله انا اعملوها كان انا داخلتنا حاجة انا اعملو حاجة مهاجة حاجة اذكي الاخر انا اكون هنا انا بصر صفر الامس بيكيو تنجليين كانت بتاع النقاط النيمو والألح. اي مصر يوليان بارس اعجب الكلمة انا عارف اعليش انا عارف ان انا ضغط عليك شوية ايامي بس اعجب تقول لي يعني خلي بالك بس اعجب بس اعجب بس أنا مش يعني انا بس ضغط عليك شوية عشان ما اطلعت اعجب خلي بالك واحد ازاك اهو خلي امتحان اهو شاك ما عايزيني بهاب بعدين امتحاني الارض ما تقدم تقدمشي انا مليش اعطيكات قديمي امتحاني انا بالتالي بقى اصحرم اه رمضان جي خلاص منفعش بقى يعني لازم لازم انترد في بيوتنا خلاص مش هينفع بالتالي هو رمضان كل شو اعملي غازم يا غازم غازم وانا تنزل فبالتالي كل سنة بلد بلد بلد بلد. بالتالي انا بتقدم وايه اللي هلقولك ايه؟ رمضان ما دي رمضان فيه مجوز رمضان ما, ما ينفعش مرحب المحرام دي انا نفعش مرحب ينفعش مرحب فا احنا لازل ضو يا جماعة يعني نتحمل شوية انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه؟ يعني ضابط عليك ولايه؟ دي ما معليش؟ احببني شوية طبق 19 في صورة اللي هي بص على اليمين ده يعتبر راس كده يعتبره اعتبره بين وبالنفسك نفسه رسم كروكي. يعني راس كده بيفكرني بالب بي بالسيركيليشن بي بي بتاع السي ديشن فبص يا دكتور في رسمه صفحه 15 20 على, على اليمين هتلاقي في لقره الفنتريكل كده على اليمين ثم هتلاقي السيرد فينتركل في الوسط كده لو تدقى قدناك كده في رقم ثلاثة عمودة الله بيت شايفين وبعدين الاكويداكت اوف سيبس وبعدين الفورس فينتركل وبعدين السي اس اس تطلع للصف اراكينايت مش كده؟ طب اراكنويد سبيس مش كده وان لقيت ثم الى البينات رينيش بعد كده يبقى دي سيف خارجة من لترة وماشية بقى وطبعا احدى لا داعي بالتفاصيل والفورامين او ماجين دي والفورامين او مش عارف عشرية لو ايه عامل الفورامين ايه الفورامين مين, مين ياابا وانت بتقولي لي ليس من الفورامين بقيت شاطر هل ودي والله في هنا خورهم وبيه اه اه اتبه مش بها ايه وين معادي طب ومعاديين عايتو انت ايه يا عمي هقولك جلالة دكتور ايه رايك لو الاكوية داكت دي جالي برين تيومر وراح طغت عليها هتلاقي اللاترالفنترك فوق حصده ايه يكبر طبعا انت هتقولي بقى ايه هيدروكيفلس يبني هيدروكيفلس ليه دي الوقت هادروا كيف نصدقص الدماغه قد كده شفتوه العلاج تروح تدينه مؤسس و تروح داس لحد ما يموت هو هاي بيتريت عشان دماغه الفش هتوفتطع للسهجي طيب يبقى دلوقتي لو جال برين تيومر عند الاسوي دك هتلاقي اللترى لبينت تريكل هيضايليه فهي بديد يطلق على البرين في مكان مش عندي الاكل ده خاص فانت دلوقتي هتغلط في لوكالايزيشن اوف ذس برين تيومب يبقى بص البرين تيوم بتاعك في الاكل ده ده غلط راح دار الدين في ديجنيستشن اللاترال فينتريكل بدا اللاترال يضغط على البرين فضغطنا من فوق طب ما تبص على الخريطه اللي جبتها دي الواقعيه بقى <تصفيق> شايفين الابرالبنتركل عمد للهجمة الحصان وله انتيرو البار وله بودي وله بوستيرو البار ده ما عرف ايه وبعدين قد سيردبنتركل في الوسط شايف الاكويداكت فين وبعدين الفورس بنتركل تحت تخيل بقى الاكويداكت ده دا ايه راح طلع جنبها برينتيومر قد حباية الرز الصغيرة هذا البرينتيومر الصغير ممكن المريض ما يشفش بحاجة منه لكن عشان ضغط على تاكوي تاكت راح نخلي بكل اللتراس دينترك اللي هي ايه برد بص اللتراس دينترك دا لو كبر الانتيلور برد بتاعه اللي فوق هيروح ضغط على الفرنت الفرانتاللوم يوم يعمل لي فرانتاللوم مانيكستيشن يوم يجين الان عنده ايه؟ هيدل وعنده ايه؟ وبتاع الكريستانشن وعنده Frontal Loop Manifestation Personality مش مضبوطة الـ Conjunctivation of the eye مش عارف فيه ايه فانا اقوله انت عنده Frontal Loop Tumor فيه Increase Tension و Frontal Loop Manifestation هاجي اعمل له امر هاي يقوله لا في Brain Tumor صغير قوي بس جه ضغط على الباسويه بتاع الـ CSF فكبر فلما كبر اللاترال فلما كبر اللاترال ضغط على Frontal Loop ماء القصة دي في عالم نيرولوجي فولس لوكالايزين صحيح يعني انا كطبيب اتخنيت اتدحك علي ده معنى ده معنى في النيورولوجي لان الفنتركل عندنا متشعبة بالمخ باي ورم صغنطة يضغط على واخبارك انت ازاي هيديني مانيفستيشنز يعني آآ تانية خالص او على الشمال فوز localizing sign مكافل يعني example ده ده دكتور بكتب ده دي سال ده هي دي بس ده, ده في سبتمينة دي سال tumor compressing the aqueduct of celvius dilatation of و lateral ventric اللي هذا يؤدي الى frontal lumen manifestation فانت ستفتكره frontal lumen يقولك لا يا حبيبي ده انتظرتي شوفت بقى بدي اسمها ايه لذلك الكونكلوشن البرينت يومر يؤدي الى الترياس انكريس تانشن والانكريس تانشن معروفين بقى الفوميتين والهيدك والبليرين جوفيشن صح كده ولاقى ترولوكايزينك ساين يعني الساين بيع من الهيه اللي هو مكان الوراء حسن مكانه الفورس بعدها سببها الهيه الساينز هوف انتريكرا دايلاتيشن هنقول كمان حاجه تانيه اكتب برضو تحت الكلام ده اهو ان بي كده اهو اكتب كده اهو جنرالي وبعدين كومه انكريس في الانتروكرينيال تنشن يا دكتور لما بيحصل انكريس في الانتروكرينيال تنشن شكلها انا خد لك سؤال خدناه في الاناتومي زمان ايه اطول cranial nerve length long intracranial course العصب رقم ستة العصب السادس يعني تقولك العصب السادس لو انت اعملت له تكتبع هو جاي منين من البونس ما واسلك ده جاي من البونس ما يخرج من البونس ويروح للعين بيمشي Long Intracranial course فيقول لك ايه لو انا ازماغي دي كلها كده هو فيها Increased Tension بشكل عام وتبر السبب أي cranial nerve يتأثر اولا على عصب الثالث فيجي لك اللعن عنده ايه صداع وكان يوماني فتقول ده ايه increase Tension The Brain Tumor وبعدين من الراجل عنده العصب الثالث بايف تروحي تقال ايه يبقى الراجل ده عنده brain tumor خارج من البومز اللي هو المكان اللي خارج منه العصب، فتيجي تشوف لك لك ده فيه ورا في حتة عمل increase تنشن والإنكريز تنشن بالطبيع طول راح عامل ايه policy للعصب رقم ستة اتكر ازل معلوم يبقى ايه بقى generally in cases of increase في الانترا جرينيز تنشن بشكل عام ده بيؤدي الى عموما بولسي او سيكس كرينيال نيرف بولسي ليه بسي لو بينكو سينزي لونجست انترا كرينيال كورس يعني اذا هو وقالوه كده يعني لونج انترا كرينيال كورس شوية خلاص فيه فطبعا انت هنا هتساسبكت ايه ده هيؤذي الى انك انت هتصاب بكت brain tumor في البونز طبعا دي هتبقى دي خدعة ودي تعتبر another example لكللة false focalizing sign item يعني دي برضو نقطة ولذلك دي سؤال دي يقولك ايه مريض عنده brain tumor وحصل increase في الانتراكريمية tension ماذا تتوقع من فحص الكريمية النارف في هذا المريض فتليه كاتب لك كم كبير نير؟ ستة تباقي <يدي> الإجابة تباقي يا دكتور دي كانت النقطة في هذا الكلام كده خلي بالك يا دكتور لو نتخيل احنا كده خذنا البريم فرانت اللوب رايت اللوب صح؟ تيمبرال مكسيبتل خلي بالك وخذنا اللي تحت البريم مباشرة خمسات كورتيكا كان انترنال كابسول سوبرميد برين بونس مدورة نعم؟ رحنا واخدين اللي في قلب المخ في العمق في انتريكولر سيستيك وعرفنا تقريبا البلادسة بلاي بتاعة المنطقة دي كلها على بعضها جاي من ايه؟ وراح فين قال انت واخد بالك من كلام ده ولا العملية نايمة فاعيشين ننزل بقى سمنا تحت شوية بس مش هندلقى واحش عشان شايفكم يعني آآآآ questo يعني ما مشتلل زي بيتها هدوما هيتها ابانين وهنا عمرك ما إدارو تخت مش الطب MEL Thanks تبلغ ايه ничего كلنا مساعت مخترقك بيستنين يستريح و lena مش وخلصنا نسانة في كبس بالذات ايه الشباب بالذاحة لكم فما فيش راحة يبقى الراحة لما الواحد ده يبقى <تصفيق> ده يكبر سبقى الراحة ممكن تبقى ليس اعبار يبقى ليس ادين ايو اخر صفحة 18 هنبقى تحت سنة اخش فيه بقى على الفاينال كور السباينل كور ففي صفحه 18 اللي هي على ايد ده الشمال على ايد الشمال شوف دي سكشن للسباينل كور بكده بتاع الدماغ البسيط قوي في حرف ال H كلنا عارفين حرف ال H ده الجري ماتر صح وما حوله اسمه الواي ماتر مش كده ولا ايه مصبوط طيب ايه هو ايه؟ فيه فوق اتنين posterior column track ده مكانهم على الوينجين في الجنبين مسلسين اللي هم ال pyramidal track ده مكانهم تحت spinal salamic track في خط كده اسم بتاع السباينال كورد في خط اسف السكشن بتاع السباينال كورد كده من فوق شوية بحيث التلت الفوقاني غير التلتين التحتاني التلت الفوقاني واخد بلاست ابلاي من من حاجه اسمها البوستيرور سباينال ارتريه وده مش مهم قوي لكن مين اللي مهمه قوي التلتين التحتاني دولك supply by anterior spinal artery. دكتور خلي بالك. ال anterior spinal artery ده خلي بالك ي supplies the spinal cord في the two branched and the spinal enlarges. أما posterior column ما ليش دعو مين؟ بال anterior spinal artery. طب تعالى كده نتكلم كده على حاجة معلش ركز معايا كده اهو لو جينا مسكنا مره ديسبوترا بيرز مايلايتس وده مرض مشهور جدا تلاقي فايروس يا يروح داخل في الواحد وروح ماسك سيجمنت في السباينال كورد يعني بروح ضارب في السباينال كورد سبحان الله بيبقى عارف طريقه لاخاد وراح داخل وداخل في السباينال كورد هيروح عامل لي ايه بقى هيطير السيجمنت كلها هيطير التوب بيراميدال وهيطير لأن ده فيروس مش هيخضاره حمل انتهاب سجنة كلام مرة واحدة تلاقي الواحد فينا ما مفيش برامينم ما محيدين مفيش, مفيش بصيره الكولم ما مفيش البعض مسارة مجراجين وكلام ده ممكن يحصل يا دكتور بس عشان الواحد يبقى على كاسبة بقى من الكلام اللي احنا قلو ده في لأي واحد في أي وقت الدكتور وممكن انا النهاردة فودي أنا كده فأنت سليم في وجه كده اهو بعد 72 ساعة الموضوع ده يكون حاصل ويحدث لي هذا مريض فوق دان بس لكل شيء ترى مخاض خلاص كده هو اسمه Transverse Myelitis تحصل كتير جدا ده زي فيرا طب ايه رايك لو انا حصل لي Angior Spinal Artery Occlusion من اللي هيموز ومن اللي يسبب اللي هيبوظ براميدل والتوب سباينوسالاميك مين اللي هيتثاب التوبوستيلوبولا يبقى ده فرق بين الاثنين ده فرق ايه بين الاثنين خلي بالك بص بالك انت شايف انه لما واحد يجيله باي لاتيرال براميبال وباي لاتيرال سباينوسالاميك ايه شكلها هتبقى انتيرو سباينال ارتري كله دي ترانسفيرس ماي طبعا في فرق برضو في ترانسفيرس ماي لايف طبعا هي فيفر والانتييروس بارت ما فيهاش فيفر خلي بالك يا دكتور طب بص يا حبيبي دلوقتي بص دلوقتي لو جيت انت بصيت على الرسمة اللي هي تحتها اللي هي في وسط صفحه 18 شرص. برضو هتلاقي نفس المنظر سكشن في السباينال كور استناك تاني شويه هتلاقي فيها البرامي على الجنبين برضه في السيرو القولد سباينو ثلاث فاين عاملك الغلاف اللي هو هي يا دكتور الغلاف الخارجي ده من الجيس واللي جوة من ما بين المن الجيس والسباينو الكورد سي اس اي اف صحة ده أقام اللي خارج ده دكتور في بقى برانش خارج من سباينو الكورد من فوق خارج من حرف اله الجزء الفوهاني اسمه ايه سنسوري روت او فوستيرو روت صح واللي خارج من تحت اسمه ايه موتور روت او انتيرو روت مش كده قده ايه ده بتعييه ده مواغذان ابتدائية ابتدائية خلي معك بعد كده اهو يبقى اللي فوق ده سنسوري واللي تحت ده موتور هيجي بعد كده اهو هيبقى نيكسل ايد النيرف اللي هو موتور وسنسوري خلي بالكوا بقى معلش الميكس ده لو تاخدوا بالكم بصوا تاني على السنسور روت هتلاقي اتجاه السهم رايح الى السباينال كور تحت الموتور روت اتجاه السهم اللي عليه خارج من السباينال كور اما السباينال نيرف الميكس السهم رايح جاي يعني عايزك ده تكتب نيرف بس معلش بقى حديني كامل الرسمه دي لو نقدر الفاينال السباينال ده هو مفروض مفروض هيروح ايه مقسوم جزئين يعني بص انت كده على على الرسمه اللي هي صفحه 19 اللي هي جايهها تحت نشوف تاني كده اهو ادي آه بص ال هتلاقي دي سينشور الموتور رود شايفينه سنسور رود رود وايه وموتور روت. على الناحية الثانيه السنسور رود اسمه ايه بوستيرور رود والموتور رود اسمه انتيرور رود بر وبعد كده فاينل نيرف هو خارج بقى يقول لك مش عارف انتيرور ريمس وبتاع بص بقى انا مش عايز اقول انتيرور ريمس وبوستيرور ريمس لا بص انا عايز اكمل لغتنا الشمال دي واعدل موتور فانبر وسنسوري فايبر هو بص اللي أصلا لازمة الصورة قالتها فبص على صفحة 18 كده هتلاقي الـ اللي هو السعب رايح جاي هتحس انه هو خارج منه موتر وخبالك انت ازاي خارج منه واحدة موترة ايه رايحة للمسل حلو كده وبعدين تحت كده فيه كلمة مقطوشة ليه اخر حروف كده كين طب روح جاي من كلمه سكندي تروح مودي براش يروح للنيكسد موجود معاك ولا طب ليه لا ليه دايره لا هي بعض ذكريات راجل وهو بيقص عندك جارد طب كويس ده مخصوصة عشان الذكريات معايا الراجل طب حلو قوي يبقى دلوقتي يبقى انا دلوقتي حاج بايه النبوس باتا. الموتور روت جاي من حرف الاش من تحت. صح وماشي. ودخل على ميكس من الفينال ثم راح ايه? راح لنين? للعضلة. انما الاسكين خارج السنسيشن من الاسكين ومشي مع السنسوري فايبر دي الى الميكس ال نير وهيطلع بقى الى السنسور روت وهكذا. يعني الكلام اللي هو البسيط. اذا. الرود موتور وسانسوري الروت موتور وسانسوري معادي في CSF ولا لبا مبص كده معادي ولا مش معادي معادي انت بشي CSF اللي مش مضافيه في Final Court اللي هي من الجيس يبقى طبيعي الروت في جزء منه فايد في CSF صح؟ يبقى ما رأيك لو الروت التهب حصل في التهاب يحدث ايه في CSF موجود بعض inflammatory symptoms يبقى <children> تكتب ان هو يعني تحت خالص خالص أسفر الصافحة أسفر الصافحة تكتب هاي راديكيولوباسي يعني ايه كلمة راديكيولوباسي راديكيولوباسي او نقدر نقول او راديكيولايس يعني, يعني معناها بصولي أو إلدهاب فروت يؤدي إلى أو may lead to may lead to. في السي اس ايه يؤدي إلى التظاهر في السي اس ايه التظاهر مميش مهمة بقى طب انتو خدتوا في الأطفال جوان بريد فكين جوان بريد صندروب ها حاجه في الخرس نجوى ماشي كده طب الجوان ده ليه ده ايه بريفرال نيوراسلي تطماله مالتي سي جي اف فيقول لك لا هو أصل البريفرال نيرف هي ده الروت ما تمر الروت ليه مش في دنس روت وموتور روت خلاص فيقول لك انه الجوان بريه الروتس نفسها بتتاثر يعني دايما في الجوان بريه بيبقى الموضوع مش مشكلة بريفرال نيرف فقط لا جمعات راديكيولوباثي ومن ثم يحدث تغير في سي اس اف يعني المفروض في الاطفال ساعات يقول ايه فايتو البومينس ديسوسيشن في سي اس اف مش مهم معنى الجمله دي دلوقتي بس ايه انا انا عامله تاكل بريفرنس بروبرتي انا دي بريفرنس في سي اس اف كده دلوقتي لك ده انه الاجواء بريف ايوه فعلا بس بيحدث معايا يا دكتور بيحدث معاه تأثر في ال اس اف عشان كده طيب في عنده عنده في عربيه توضيره ثاني قولك او روماتي روماتي يعني مش متحقق وصاد نبرتها طبعا مفيش حد في حد فيكم بيسمي حافظ نبرته عربيته ده اعتبر مش بالوش الكل نبرته 95 20 7 4 لا على حد الضرر مرة وعم بيه تمام؟ ده النذبة اللي هي دكتور ده النذبة لي ال ال اللي هذا المفصل. اللي بعده اللي بعده برضو احنا برضو عبدالعبتان اه وعادين ننرامي وعادين نخش ونعمل مكان هو ده المحين اه اه اه اشايل يعني عشان ايه لما يعني لو حينو وقع كده او وعمل كده او حتيبت مشكلة الفناس هنا مش فمش عادين نسح لهم من يعني برضو عشان كده ازورة الجاية نجيكم معاكم حاجات شئة ومتاعكم معاكم وعن احنا ما بنشوفش حاجة شئة في وخارج فين مستد <تصفيق> قام زمان قام زمان يا ابني هادة طلبة تهي لهم ما كنش بتكلموا دول كانوا يزون قدتها بفتة تنزل فيها صواني كده صواني صواني راح كم, كم بيعكوا لاجل احلى ايام كاننا فيها كانت الدولة زمانات ده ده فيش خل بالقعدة ناشفة خلص. ما انا بقى بعد بتاع عشان هم بيقولوا احنا عادي بتاعك البريك ورده ايه ما بحاجش يخرق ايه اللي الضرورة بس. كانت ضائعة تفرق عشان حاجة معينة لكن كانت داتي وخارج رايح تاني نحفر عندنا في المنطقة دي دي منطقة تابعة لما أظهر فيه ناس انا عبرينه انه ينهزوا طب خلاص زمان يا ما روحنا اماكن زي دي الزمان ويحصل داوش وكاني وما وفي الاخر ايه طب يا جماعة مش هفرهم مش هفرهم نجيبكم عن ديناتاني طب خلاص مش مشكلة وحصلت مرة كده بصت لي حالي وقضوا بالنفل اشتازل وبنراجع وانا كنت حاجة بالتخيل بقى ان انا بدل ما راجع ابري اذر دي ابري اذر دي بنراجع دي دي اوكي وبقت الناس مصفين اشرح شوية الصبح شوية بالليل اذا زي تخيل بقى انت بحصل فيك ايه وانا وأن بحصل فيك ايه بني ما خلاص يعني خلاص يعني خلاص يعني بعد الدرس كله بقى بروح قلع بطور ويمش ايه يشهد الشوية نشلي كده حتوء، انت، حتوء انت ايه نجلو نجلو عشان في الوقاية من الفوند الكندي، طيب، وسرعة بقى كده، يلا فيروش تعقم عنا، سرعة كده يا ولاد، بسط بص بسط على حال. الضرب 1 واحد طفت واحد بالعمود kalem تصحى عايه كده في حد هنا في لاب عندنا زي ما ليه انا واحد بص في تاني اللي تحت هتلاقي قران اللو في area فور area six موتور area مصيرت النيورو لازم يبقى الخريطة بتاعته في المالك ما فيهاش هادة واحدة عشان ما نخش خش, خش جادة ما نجيش بقية تقول لي ايت عايزة عايز ايه اه الفرانتالوب فيه area four و area six. يبقى هنا واضح ان الفرانتالوب ليشا ممكن تأثر على الموتور فانو بتاعتنا فيها الكونسيومشن سنتر ده بيأثر جامد جدا الكونسيومشن سنتر ده علينا وهتشوف التسويق بتاعه كمان إن شاء الله البروسيس يعني من الفايند اوف كورت كليشه عشان كده يجي إيه لك انت ليه بتقول ان دي كورت كليشه انت قلت وين الدليشه فانا بقول لك كورتكال طب ليه قلت كورتكال كفاية تقول له كفاية تقول له بصله عنده أفيديا design of corticalitiation كفاية كنت هتقول له يا بيه والله انا شايف كمش والدي فيش هكوزها يجب احد برضه ولكن مش شر أساسي يبقى انا عايزة تكتب هنا على الشمال هنكتب صد خلي بالك بقى احنا مش هقول مش هقول الناس الكلام هاتين نعدي شوائك حاجات كده عشان تنفف نظرا خلي بالك عشان في ضغط في فيه جود برسنت من الضغط لما باجي اشتغل نيراريش يروح فاكف مني برض براجم ان انا بص ماشي ما عامل ازاي اصلا دكتور نيرو اناتومي ما حضرتهوش ما سمعتهوش ما كنتش مهتم بيه طبعا انا عمل كده انا عامل ايه من ايه مش عامل انا انا اعمل شوف حد باني سميلة يتقبل معاك انا مش عامل ايه اعمل ايه وفلاص ا الافيزيا عشان كده الا دي من الحاجات اللي هي بتبقى يعني شبه مؤكدة والابليبتيك فيت الابليبتيك فيت يعني بيجي يقول لك ده أنا جالي مثلا يعني فور اكزامبل كده فور اكزامبل تقول ايه فوكال ابيليpsi يعني انا مثلا دراعي عمل كده مثلا ده على طول دي او دي بتخليني اقول دي حاجه كورتيكال ويانا جابه في الامتحان كده يجيه يقول لك ايه والراجل لما ده تشلت بص لما ايده تشلت او ريته تشلت شلت حصل قبلها فوق الإيبليبسي في ايديه قاعدة تعمل كده هو موتور جاكسوني انفين بص بيعملوا كده فبيقوله قل لي بقى الديجا انفين في الكابسولة ولا في البريل ستيك جارتكس يا ابني مش بقول لك إيبليبسي عالم لا ادي اول حاجه قال لك يا فندم يبقى ليش فورس كان يا ابني على ده غريب طبعا برينت فوقيها خلي بالك الحاجات الصوره الصدقه تبقى عندك تيجي حاجة تروح انت ايه تروح طاير بنفس السؤال طب ليه كده اشكل برينت ده البرينت ده بياني كل التراكتاز بتعدي عليه سلسه طالع موتور نازل بس ايه اللي يميزه الكريينال <النار> دلفيشه خلي بالك يبقى هنا البرين التيب بيتميز دايما بالكريينال دلفيشه يا دكتور دي نقطة مهمه قوي في واحد يقول لي ايه طب ليه يا دكتور الكورتيكال ليجن ما فيهاش يبان او كرينيا دلفي تتأثر بص يا دكتور انا مش عايز اخش في التفاصيل لكن كل الهاير سنترز بتاعه الكريينيال نيرف يعني كانوع من التصنيف هيك يعني لما هتكبر بقى هتكتشف حاجات غريبة خلي بالك اس كل الهاي سنترز هنا بتاع الكريينيال نيرف تبقى في الكورتكس تبقى يعني عارف وايدلي ديستريبيوتد كتير قوي فتيجي الحاجات دي كلها تتجمع عند الايه البرين ستيم اللي هي <تصفيق> عند الكريينيال نيرف النيوكلياس خلي بالك فاصبح انه الفونكشن بتاعت الكرينيال نيرف اساسية دي فونكشن جامل برين ستيم المنبع هو البرين ستيم الكورتيكس هو مجرد نوع من الهيمنة من فوق لكن الفونكشن يعني بمعنى لو انا الكورتيكس بتاعي دي مات مات كله كده اهو خلاص كده اهو يظل البرين ستيم رفليكس بتاعته شغالك والكرينيال نيرف تستطيع ان تعمل محمد <متحن> الله <الضغط> خلي بالك من النقطه دي يبقى هنا عشان كده الكورتيكال ليجه ما ينفعش بقى انا عندي كورتيكال ليجه وبعدين اقول لك هي اثرت على الكريه النب تسعة و10 وما ينفعش ده لازم يبقى في حاجة في البرين ستيم انفاركشن نزيف سكيميا ورم وحسب البرين اللي اتضرب مين بيطلع الجريجا النيرف طبعا احنا جينا ورايحين باصين على البراص سبلاي بتاع البرين صحه 3 قلنا الكاروتيك سيستم مفضل طبعا الكوما كاروطه خارج من رقبتك مش كده بس جاي من لابقه هنا يعني فاهم زي ما في انتيرو سيركيليشن جاي من لابقه كده اهو والبستيرو بيجن الاسم من, من ورا فالكاروتيك سيستم انتهب مين بالانتير والسريبران والميدل سريبران حلو كده وروحنا جايين شايفين البرتبروبازينار سيستن في الصفحة اللي بعدها جاي منين؟ من الفرز تبقى صفحة وطلع في الخرام بتاع التراسفيرز بروسيسز بتاع الزربايكا البرتبري ورح جاي الفرتبرال ده مع ده عمله الباجلر راح انتخلاص طبعا كون ان الفرتبرال ارض اتعدي فوق المضالة يبقى هو بيدي الفلاغ سابلاي بتاعه انا اقول لك هو الفلاغ سابلاي اف مضالة قبله مجادة لان في صندرون هيجي المضالة هتنضرب مين اللي اضرابها الفرتبرال ارض لتقفل خلاص كده ثم يونيون بيحصل لورد بارك اوف بونس ويعمل بازل ويجي الملدات اللي رضاها هيغذي البومز اهو والميت بعد كده اهو بتنتهي الحصة بالبوستيرر ايه سريبر الشمال ويمين اللي هيخشوا مع الكروسي السيسم عشان يتكونه الايه؟ السريبر ووز ما تنساش بقى الاسباين الارتري جاي من ايه سبحان الله سباين الارتري بص الانتيرر هو واحد نازل جدا والبوستيرر اتنين غريبة هو بحيز جدا بس خلالك اولاد بقى بص تفهم بيه الانتيرو لسباينل نازل ايه من فوق بالطول لسباينل كوردو كله خلاص لو اتقفل يحصل ايه لسباينل كوردو كله يبوص ده عمره ما بيحصل بقى سبحان الله في على فكرة كده في ارتز ربنا خليهانا ما تتفينش ابدا زي مين اه ده الانتبا ده صحيح طب الاوروبي سبحان الله ربنا يعينك فبالذات تمام يعني مش حكمة بقى فالمهم ايه ده موضوع عن ازاي بس بص بقى يا طول ما الكيروجينال جاي من فوق طول ما هو نازل كل سيجمنت يديها برانش كل سيجمنت يديها برانش كل سيجمنت يديها برانش على بالكم دي انا ما كان اقول لك الكيروجينال اوبترو كلوجشن هتقول لي اتقبل البرانش بتاع انهي سيجمنت ده البرانش بتاع السيجمنت نمرا تي عشرة مش معنى هنديلو سبانر اترو كلوجن انه كل ده تقفل طبعا لا، هتشوف الكلام ده اهو جاي بعد شوية وقال التربل وقوينت في صفحة ستر اللي هي فيها التقاط بين التربل وباتلر والجرفة الستي وسبحان الله هي اين ادكوينت ملاترر عشان ايه مخلص الله يا عمي الانتيرو الاثنين اللي, اللي بقول يا أولاد بينهم انتيرو كومنيكيتين وبعدين تحت خالص البستيرو سريبرال متصل اللي قدلنا الكاروتين عن طريق بستيرو كومنيكيتين يبقى خالي مالك يا دكتور النيدل سريبرال ارتري هو مش جوه السيركل هو برانش من السيركل وروحنا جايين يا جانين في صفح الثمانية قلنا لابتر الاثفار of the cortex supply by mien? supply the middle cerebral artery middle cerebral artery اللي هو مين بقى كده? front loop, bridal, uh, temporal بس ده انهي يا بنت. انهي ارضي uh, ده cortical branch بتاع middle cerebral خلاص لكن الكتل اللي هو uh, اللي هو occipital loop هنا واحد, posterior cerebral artery التناجل الأول جميل ورحنا جايين على الميديال افكت تتعاكس قلنا الميديال افكت ايه الانتيلوستريبرال يبقى لاتيرال افكت ميدل سريبرال ميديال افكت انتيلوستريبرال عادي اكتب الجدول لاتيرال ميديال يبقى ايه يبقى بوستيرول جيم سيريبرال رحنا جايين يا دكتور قلنا في صفحه 17 قلنا جسم البناء هذا بريزنتي الزاي على الكورتيكس قلنا في عندنا الدراع والوش والترام لاترا الاسبك سبلاي بينين يا أولاد كورتيكال برانش وميدل سريبرا رجلك فين نيديا الاسبك سبلاي بينين كورتيكال برانش انتيرو سريبرا تخذوا كده كلام يبقى انا لو اتقفالي الكورتيكال برانش ميدل سيريبرال هيروح مطير اللاترال اكستريم يتشل وش وذراعي والترنكم صح لو الضراب ده انتيرو سيريبرال كورتيكال برانش هيطير الميديال اكستريم هيطير رجلي صح كده ولا لا مش هنتفق على كده اهو طب تيجي بقى الصفحة اللي هي بتاعه الانترنال كبسول اولا لو بصيت الصفحه واحد الاول افكرك بمكان الـ internal capsule مكان الـ internal capsule sub-cortical يعني تحت الـ cortex متوجد تحت البرين بقى اقول كورتيكال، cortical قولك المشكلة cortical ولا sub كورتيكال، متوجده sub كورتيكال فين؟ في الـ ولا الـ brain ولا الـ بوزور عشان اللغة عشان يبقى فوق الـ brain وتحت الـ عدل جايب في صفحة 11 في صفحة 11 ابن احنا عندنا 2 سيريبرال هي كتير 2 سيريبرال هي وعندنا 2 انترنال كبسول يا اولاد عندنا 1 برين تم 1 فاينال بورت بس بوتشال ايه وهنا قلنا الانترنال كبسول في الرخمه اللي هي بتاعتنا قلنا الانترنال كابسول هي تجمع كل السنسولي تراكت اللي طالعها وكل الموتور تراكت اللي ناتلها لوان هاب وفصوهوني يبقى الكابسولة نجمعها كل التراكتات بتاعت نص جسمك هنا ونص جسمك هنا يبقى الكابسولة لو طارد كلها هيحصل لي هيني كليشيا وهيني هايبوسيزيا رحنا برسلت صفحة 12 على البلاس لبلاي يعني انترنال كبسول حسينا ان هو مين ليه مين نيرال ستربرال ار يبقى لو انضرب الفين ستربرال ار ماذا يحدث هي انشيشيا وعي هايبوسيذيه كاملة فاحنا خدنا اتفاق مع بعض كده في صفحه 11 على شمالها دي قلنا الامتير باط الدي ليبر او بينترال كبسول عليه الوش والدراع والبسطيله ملفه عليه رجلين يعني مش مهمة فا يبقى انت كده يا دكتور لما انا اقول لك قول لي قول لي بقى هنا الليفل تريبال ار لو انضى الكورتيكال برانش هيطير لاتيرال استيك بتاع وشه وذراعك وتر الكبسولار برانش هيروح مطاير كله في الكبسوله طب المنستم هيبقى ايه ده على ده هيطلع ايميبليجيا برضو كاملة بس الوش والدراع هيبقوا مضروبين في الكورتيكس وقلنا ضربة الكورتيكس بتبقى اشد في اميكنس بتاعتها ضربة الكابسولة يبقى المنستم من السيبران لما ينضرب هيعمل لي ايميبليجيا بس القفر ليم هو مور ويك دان لوور ليم صح؟ والأبر لين هيبقى فيه ايه cortical sensory bost لكن لو تيجي بص على صفحة 11 تاني هتلاقي اللي هو خلي بالك بتاعنا اللي هو سوري الانتيرو اللين بتاع الانتيرنال كابسول في الفيت والأبر لين الانتيرو اللين هو بانتيرنال كابسول في الفيت والأبر لين الجزء دا واحد بس لو برضو شوية في ا pearls بس ال-anth لو من� هيحصل سهيحت برد абсолютно مطينية شوية من الذ elev او بالترم و يا دكتور طب ما هو في اللي هو هو치를 Govern sur cerebral ما هو في كافركăng ب seg big كمان branch биناحض وكمال الف Lynch مخاد interacting meditating on heart arranged diabetes في انت Blaine فننقصد الكاسولار برنش بتاعه، الفيس عادي فيه، الوجه هو الانتيروسريبرال بيبي غادي بقى في الكاسولة في الانتيروس، عادي في الفيس وين والأبر فيم طيب، ااا و الانتيروسريبرال كوسكيال قلنا بيغذي ميديال في اللور لب، يبقى النظام الانتيروسريبرال الأطرى لما ينضرب يبقى طار اللور لب على الكورتيكس. وال upper limb وال طار على الكبسولة يبقى المجموع الكلي الإنجليشيا تسميم مضروب في الكورتيكس ال ايه ال lower limb يبقى دي اللي هو فيه في الكورتيكال سينسر دوس وال weakness وجينا في الصف الحمطاشم اتعلمنا حاجة ان الاستيل أو فيفا الإنجليشيا تعبي تج مع manifestation بعيدة ماذا خالص عنا كان هل حقيقي بسبب الديلازد بالتريبلر سيتم واشتكرنا سواء ان السيكس كرينيال نيرف اطور انترا كرينيال فهو تريع التأثر في الانترا كرينيال دانشن وروحنا نقفلين النفوخ وبدأنا ننزل على السباينال كور وابتدئنا في صفحة 18 قولنا في السباينال كور على الوينجين براميدل فوق بصير كولم تحت سباينو الثلانج وعملنا خط فوقيه وتحديد اللي هي اللي تحت سابلايب منين الانتيرو سباينو الارتر وإن قلنا فيه مراضيين يصيبون سباينو الارتر المراضيات دول هيبقوا عبارة عن حاجة انفلمافري ترانفيردو مايلايبس كل حاجة باضط حاجة فاسكولر انتيرو سباينو الارتر ايوكلوشن هيبقى كله ضايد بس ميني للسبر البوستير والهيه خلي دالك البوستير والكل انا بس قبل مانه الدرس انتماء الجماعة اللي هو خذ الورق اللي فيه البوطن الورق البوطن كله سوقهم ولا في حاجة مش وصلة يعني الوطن كله اللي معه الورق ينفضل والعلمة الاحمدين يقولين اهو الفرض عشان الورق موعد يا الله لسه اقول حاجة موعد يا الله أوه. اللي هاتقوم هاترابه هرؤوسات اه انتو ايه يوم التابت عشان تتقالوا الموضوع ده هم هيقدم الوراها ناولا ناولا تابت ونعرف بقى نتيجة وروفيني نتهج طيب اخر حاجة فى الغازمة طفلت حضاشة انه السمinal port محضن من جيل والروت الموتر وسنسر معديها في دية دي تقف لوروت اللقب يحصل تغيرات وظهور انفلامتوري سيل جوه الـ CSF يبقى راديكيولوباتي او راديكيولايت وده بيحصل في القوانات بريف ممكن يأثر على الـ CSF يبقى احنا لقانا يوم الحد ان شاء الله برضه على فكرة بكرة حصة الخميس الكلينيكال لا بكرة الخميس لا بكرة بمش حد اه بشره طبع الله مانير حسك الكلينيكا ليس 14 يوم السفل حسك الكلينيكا ليس 14 يوم الحافل احنا هنتجمع هنا داني ومعنا هيماتولوجي ومعنا فايكاتري وحفة الحافل الكلينيكا اللي هتبقى فيه اه اه صلاح الدين هتبقى برضو 9 صباحا عشان دي الحافل هنا الحصة بتاعه اليو كل الجاي برضو في الكرينكر اللي هو دورة اللي جاة في الكرينكر بداية في الحد الصابي برضو فيها أربع حالات سلمة سلمة مدين عشان اذا فيه مدينة في التطور وهنبش باية ما الحصة فيها الهدول مهارة في الشيط عشان اه ايوان بس احي ترويج بس احي ترويج بس الناس اللي بديش بس اتفاق الناس اللي اترا عملينش بود يعني بنوت عند عند الضيقه اللي هو بتاع بتاعه البكره ده احمد سمير ماشي احمد سمير هيكون باقي ولا باظ كده اي حد معاه بنوت بيكرم يطلع يعني بنوت طلع عند بكره